الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهدنا أشهد لا إلا إلا الله أشهد الله اشهاد ان لا الله محمد رسول الله حينما Hay Allahu sallu